ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معذوداتهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وَهُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَا تَشَاءُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَا تَشَاءُ وَتَعْلَمُ Azal mukmim man tshaat, watuazz man tshaat, watu zill man tshaat, biyadik al khair. Innaka ala kulli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 وَمَن يَسْعَ لِذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقًى وَيُنَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسًا وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُوْرِكُمْ اَم تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ